وَمننْ النز غرقاء وَمناشِطَاتِ نَشْاء والساببحَاتِ سبحاء فسابِقاتِ فالمدبرات أمراء يوم ترجف عاجفة تتبعها الغادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عراما نخرة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 فآراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم ماذا يرجو يسعى فحشر فنادى فقال ان ربكم الاعلى فاخذه الله نكالا الاخره والاولى ان في ذلك لعبره لمن يخشى ان انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى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 فيما أنت من ذكرها إلى ربك ممتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها الله أكبر الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتهم العقبة وما أدراك ملعقبة تك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما أو مسكينا